Bismillah al-Rahman al-Rahim. sad. Zikru rahmati Rabbik abdahu Zakaria. Iznada Rabbuh Nada. Ankhafiyah. Kata Rabb, Inni wahala al-ghab minni, wajt'al al-ras shayba, walam akum b'du'aaik Rabb shaqiya, wa inni khiftu al وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنِّي ان ابشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي اننا يكون لغلام وكانت امراتي عاقرا وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن dan azkatanu, dan katan qiya, dan beram bivalidhi, dan tidaklah jibrangsiyah. Dan salam kepadanya pada hari lahirnya, dan pada واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحًا فتمثل لها بشرًا سوية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما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 وللَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَا كَانُوا قَصِيًّا فَأَجَابَ وخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربنا بوك تحتك سريا وهز إليك بجذع النخلة وهز إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 114. ونذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 115. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنْ Aku adalah hamba Allah. Dia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberi aku Kitab dan menjadikanku Nabi. Dia menjadikanku berkat وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 ما يقولوا <تصفيق> له كن فيكون <تصفيق> وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا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 فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عصيا يا Aku takut. Inni aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنتهي لرجمنك وهجرني مليا قال <سؤال> سلام <سؤال> عليك ساستغفر لك ربي ان كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم ما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم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 ورالايمن وقربناه لدنيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب دريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نور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 بعدهم مخالفون اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك mereka yudholon al-jannah, ولا يظلمون شىء. Jannah Adenilati, wada rahmanu ibadahu bilghayib. Innuhukan waduhu matiyya. لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمُوعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ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 تَقَوَّلَ دَرُّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ وَإِذَا تُتَّلَعَ لَهُمْ آيَاتٌ أَبْيَنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنَ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 الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبقية الصالحة خير عدا ربك ثوابه وخير ما ردأ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي النمل وولدا أفضل عن الغيب من التخديع الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتي لا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إن انما منع عبد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عون الرحمن اهدا وقال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 Nya yang terserlahu bilisan k untuk berkhidmat kepada orang-orang yang berbakti, untuk berkhidmat kepada orang-orang yang berbakti, dan untuk